أخي متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان أخي متى ستمتحن شهامتك أمام من يرغب في استمرار هذه المعصية في دارك أخي متى ستقدر أبوتك قدرها وتخشى الله في أولادك ومن استرعاك الله عليهم أخي أخي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أدرك نفسك فلن ينفعك أحد يوم القيامة إلا عملك الصالح أدرك نفسك واتق الله في أولادك واعزم الآن الآن اعزم الآن على تحطيم هذا الجهاز ورمي فطامه في إحدى المزابل فهي أولى به من سطح بيتك الطاهر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سلمت يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضن يقينه الأنداد لما رأيت وكنت صاحب أن الناد شوش يرد قواد نصحت صحبك إذ بقلبك غيرة لم يمحها بغباره الإفساد يا قوم إنا في غيابة هوة وسواد عيش يقتفيه سواد هل شاهد المختار أحمد ما نرى أم هل كم قد نظرنا لم نفد منه تقا، لكن عذاب مطلق وسهاج وخبايث عمر ينابذها الحياة وبرامج في طيها الإنحاج ويني على ساعات عمر حظنا منها التخوط عندنا الميع. لقامه غرقت بلجتها ثمود وعاد عجبا نستم أننا من ناشرين حازوا العنف في العالمين وسادوا قوم دعوا رسالتنا علوية غمر العالم ضياؤها الوقاد لما راوا هذه تذميمة قالوا الجنان رضيبة ومراد هب فكان مرامهم في عيشهم نصر على العادي أو استشهاد كم حارب من مشركين لأجلها ورانا نحوادهم نقتاد صح ظني مائل فمحطم هذا المضلّل لو هذا الحساد أهديته بالفأس رائعة ضربة من كفك الميمور فهو رماد حطم تذحطم وحولة في الغرب يحكمها اليهود كادوا لما أسلمين عزيمة, عزيمة إن حوربت في دينها تزداد, تزداد حقين عندهم الحقيقة موة وطئت له في سوحها أسياد قالوا السابين إلى قلوبهم هوا يامي وغود الوصل ومياد في ليلة الحمراء فارقها الحياة وتحررت من رقها الأجياد نسبيكوا لهم ببارق فتنة وعلى لضاها ينشأ الأولاد وفعوا بما قالوا فجاء غثيثهم عمر الفضاء تقوده الأحفاد وتسلل أفكار في دورنا أصب الحما إذ مامت الأساد لو كان غيرك من بنينا فاعل ما قد فعلت خابت الأوضاد فجزاك ربك عن صنيعك خير ما يجزى به الزهاد وان عباد وتمن نعمته عليك بصحه تنجيك حين نسال الاشاد و اليك من ما حي تتحييه تحيه وشكر الله متاد وقصيده و سماعها لولاك لم يحلو بها الإشاد سلمات يمينك أيها الحر الذي حقمت بفضل يقينه الأنداد سلمات يمينك أيها الحر الذي حقمت بفضل يقينه الأنداد